طريقي <تصفيق> <تصفيق> واريني مشتبك الرماحي إذا الوغى تدور بشهقة الجراحي حسين وبصير وزمزم واحي من عطش النبالي مسيرك السلام وطفك الحياة لأنك الإمام وإنك النجاة خادمك الحمام في ساحة النزال وصدرك الكتاب تأتمه العقول والعجب العجاب تدوسه القيول وتشرب الحراب من ذلك الجلال everybody can oh. be حسين يا عظيم يا نوح يا طوفان ورأسك الكليم وطرغ السنان وجوحك الحكيم معلم الرجال والطفل الراضي عن ما يمتسما اناقو النجيع وقت جلسها وانا حر تطيع مبسم الالي يا أيها وجندك الجراح إلى الردى تسير وقلبك السلاح يا أيها المصير لطفه مآلي في علل سيني لمن <تكلم> حرم kulhum sukara hubuk almudamu ashwahum ghayara wa ana kul ma'ali افلل ونيري قد استطيعوا ذاك يتلف الصالح الرسول في نحر كذبيحي وقال يا ذا على الحسين وحي Oplaj tukorkork visleti k Allah pe bestV الجمال وطفك الخلود والليل والنهار يطوفك الوجود لأنك المدار وينحن النشيد إليك كالنصال يا قلب بكى كذا بموهجه المروعه لولاك يا واهب البصائر دماؤك السبيل دليل كل حائر حارت بك العقول يا حيرة السؤال tookal jinan nur wamskaha ya fuhuh khadimak azmanu ya ayuha althabih ya ayuha